فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله يعلم ما تريدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قل ويحفظوا فروجهم ذالك اذ كانهم ذلك ان كانوا ان الله خبير بما يصنعون ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبذين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن او اغناءائهم اََرَئَيْتَ الَّذِينَ تَهَاوَنُوا إِنَّنَا لَمُعَوِنَتُهُمْ أَوْ آذَائِهِمْ أَوْ آبَائِهِمْ وَلِنَتِهِمْ أَوْ أَبْنَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءِهِمْ أَوْ, أبنائهن أو, أبنائهن أو أبنائهن لاتهم او اخوانهم او بني اخوانهم او ابلغ ان ام ابنائهم او اخوانهم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 ولا يضرب النبي ارجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضرب النبي ارجلهم لنعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون یہ یعنی عن ان